بلى من لو زرت بيت الله يا ثقتي او مسجد طرافه مزال والقه في ريحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نور ال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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة المسلمون مع الفجر الجديد مع الأيام الأولى في الدعوة المحمدية الخالدة من مكة حيث هبط الوحي ونزل القرآن على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وقد سلف معنا مع إقرأ كيف استقبل صلى الله عليه وسلم جبريل في الغار ثم معي أيها المدثر والصراع مع زعيم الوثنية الوليد المغيرة والآن معي أيها المزمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل والرسول عليه الصلاة والسلام يعود من الغار وقد تزمل بهيابه صلى الله عليه وسلم وتزمل بأردية والتحف بها وقلنا في لطيفة سابقة إن المدثر والمزمل بينهما تباين فكان في المد... يا أيها المدثر قم فأنذر إشارة إلى أن الدثار وهو خارج الملابس يناسب النظار التي هي للناس الآخرين ويا أيها المزمل وفيه يعني ما ما يسكن من روع الإنسان وبعده الأمر بقيام الليل فهو خاص بالرسول الله عليه وسلم مثل اللبس الخاص وقد يكون هذا المعنى الصحيح الذي قالوا بعض المفسرين وقد يكونوا بعيدا المقصود أن الله سبحانه وتعالى قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمل وهذا فيه من التلطف والتعطف والتحنن لم يقل يا محمد يا أيها المزمل يا من تزمل بثيابه أنت حبيب إلينا لكن لا تتزمل بالثياب انتهى وقت الرقاد لا ترقد انتهى وقت النوم الآن أثثك شريعة الآن نزل عليك وحي الآن أنت مرشح لقيادة العالم الآن أنت مكلف من الله بحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أيها المزمل يا من تزمن بثيابه وتردى بغطائه مستعدا للراحة انتهى وقت الراحة قم القوم تقول الله قم بمشروع عالمي وهي إعلان التوحيد لله الواحد الأحد لا إله إلا هو يا أيها المتغطي بثيابه إن هذا ليس هذا وقته قد انتهى هذا الوقت الآن وقت القومه لله عز وجل إن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا لم يقم عليه الصلاة والسلام لملك عربي ولا لمجد هاشمي ولا لدعوة للرئاسة أو لجمع الناس تحت ظل دولة دنيوية إن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بمشروع حضاري رباني إعادة الناس إلى رب الناس تعبيد الناس لله رب العالمين اخراج الناس من الظلمات إلى النور هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين يا أيها المزمن قم فقام عليه الصلاة والسلام بعد كلمة قم قام وقال يا خديجة انتهى وقت النوم يا خديجة قام عليه الصلاة والسلام هذه قوم أهل الله عز وجل قام بعدها فكانت حياته كلها جهاد وجلات وسهات وتضحية وبذل وعطاء وصلاة وانتصارات وفتوحات وتعليم وتفقيف وتفقيه وزكاة وطهر وعدل فصلى الله وسلم عليه قام وقال يا خديج انتهى وقت النوم الآن هو الوحيد الآن الذي يحمل مشعل النور وهو الذي وحده وواجه الباطل لكن معه الواحد الأحد وتقف المعوقات من كل أصناف وطوائف الأرض من اليهود من المشركين من المنافقين من النصارى من المتربصين من العاقين من القرابة من الأعراب الجفاه ولكن يقف معه الواحد الأحد قم الليلة إلا قليلا في المدثر قم فأنذر فهو قيام للعالم من آخر أن تعلم وأن ترشد وأن تنصح وهنا قيام للنفس إن الداعية ينبغي عليه والعالم أن يتهيأ بزاد الروحي من قيام الليل من النوافل من الذكري من التسبيح من الصدقة حتى يكون عنده طاقة روحية حتى يكون عنده فضيلة هذه الفضيلة يعني تتوجه ويكون صداة عند الآخرين ويكون لها مردود إيجابي للناس إن المكفر من العبادات الروحية لا تجد لكلامه طلاو ولا حلاو ليس له تأثير إنه يتكلم من قلب فقير من قلب صحراوي إنه ما يؤدي ليس عنده نبع صافي في قلبي ولذلك يحتاج يحتاج حملة المبدأ الحق وحملة العقيدة يكون عندهم رصيد من الإيمان ورصيد من الذكر ورصيد من قيام الليل ولو ركعتين الداعية طالب العلم والمحتسب عنده قرآن عنده أوراد عنده ذكر عنده تسبيح عنده نوافل حتى يتكلم من ثروة يتكلم من عطاء ما يتكلم من فراء ولا يتكلم يعني بتكلف فلا يكون لكلام أثر فالله سبحانه وتعالى يخبر رسوله هنا بزاده في الطريق الطويل لأنه سوف يقول هناك مصاعب أمام رسول الله عليه وسلم مشاق جفاء من القرابة تنكر من البعيد تهجم من الأعدام للمشركين تكذيب تأنيب استهزاء سخرية تربص من اليهود مؤامرات من النصارى يعني محاولات وحبكات وتخطيط من المنافقين ومع ذلك يعلمه ربه سبحانه وتعالى كيف يتزود بالزاد وليس هناك الزاد الروحي أبدا أنت إذا عدت إلى نفسك فوجدت عندك كلاوة وذكر الله ودعاء ونوافل تجد الأمن والسكينة والاطمئنان قال قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم لأنك سوف تنذر العالم وسوف تدعو للدين الجديد تحتاج إلى زاد وهذا الزاد أحسنه قيام الليل قال قم الليل إلا قليلا وهو هذا عليه أو أول ما فرض عليه الصلاة والسلام قال بعض العلماء كان واجبا لماذا ليتزود بقيام الليل على أعباء النهار وليكن له رصيد وليخلو بمناجاة ربه سبحانه وتعالى قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار إن قيام الليل هي فرصة لمناجاة الواحد الأحد وهو من أفضل النوافل بعد الفرائض إن في قيام الليل تصحيح لصدق أخلاص العبدي بينه وبين ربه ان المنافق لا يقوم الليل إن الفاجر لا يخلو بربه ويصلي له في الليل أبدا مهما كان إن قيام الليل شهادة حق وصدق أن المؤمن هذا أنه صحيح وصادق حتى في بعض الآثار لا يكون في منافق حسن سمت ولا قيام الليل لا تجد فيه اهتداء ومظهر سني ولا في قيام الليل لان قيام الليل هذا خلوه لا يراك فيه الا الله الابراء ليس في يعني مجال للرياء والسمعة وحب المديح من الناس والثنا قيام الليل هذا يعني تجرد تماما وصدق لانه في ظلمه في خلوه وبعد عن عيون الناس والناس نيام فانت تقوم للواحد العلام قم الليلة إلا قليلا قم صل قم اذكر للواحد الأحد قم تزود نصفه أو ننقص منه قليلا أو اجد عليه وردته القرآن ترتيلا هذه أجزاء وهذه أكسام لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول له رب قم الليلة إلا قليلا أول يعني اول إخبار للرسول الله عليه وسلم وأول إرشاد أن يكون كل الليل صلاة وعبادة إلا قليل منه يرتاحوا الرسول عليه السلام فكان يقوم أكثر الليل حتى تورمت قدمات فتقول له عائشة يا رسول الله كيف تقوم حتى تورمت قدمات ما هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ما دام أن الله أنعم علي وعطاني النبوة وحباني وقربني وهداني وغفر لي ما تقدم من ذنبك وما تأخر أفلا أكون عبدا شكورا وفي الخيار الثاني نصفه نصف الليل والنصف الآخر لراحتك أو ينقص منه قليلة يعني ينقص من النصف أو زد على النصف ورتل القرآن ترتيلا فهذه أكسام القيام له صلى الله عليه وسلم قام في بعض الليالي فأطال القيام حتى يقوله بن مسعود وهو يروي أحد طلاب رسول الله وسلم وحد أحبابه وأتباعه وكان نحيف الجسم لكن في عنده قلب قوي عامر بتكوى الله قال أتيت وإذا رصد الله سلم صلي صلاة الليل قلت أدخل معه في الصلاة ويظن بالمسعود أنه مثل صلاة يعني صلاة تنفر وصلاة خفيفة قال فافتتح صلى الله سلم صورة البقرة بصوت جميل رخيم مرتل متدبر متعني قال بالمسعود في نفسه قلت يسجد عند المئة فواصل قلت يركع, أو يركع عند المئة فواصل قلت يركع عند آخرها فافتتح سورة النساء على ترتيب المصحف من المشعود فقرى ثم افتتح سورة العمران حتى ختمها ثم ركع قريبا من قيامه ثم قام قريبا من رقوعه ثم سجد قريبا من قيامه قال ابن المشعود فهمنت بأمر سوء قال ماذا همنت به؟ قال همنت أن أسلم أو أذهب وأدعه لكن استحى من سيدة خلق صباحه هذه إحدى الليالي من الليالي صلى الله عليه وسلم فقط يرويها بمشكل ليلة الأخرى التي ما شهدها بالمشعود ولا حضرها ولا سمع بها فكان زاده صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وصلاة الليل والنوافل لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم مكتبة فيها فنون كان هذا الكتاب الذي وسع, وسع الحكمة والموعظة الحسنة والرشد ان هذا القرآن يهديه للأقوى فكان عليه الصلاة والسلام يتلوه يحفظه يتدبره يعظ منه يوجه يحكم بين الناس يقيم شؤون الأمة يصف مسيرتهم يزكي أخلاقهم يدعوهم إلى الفضيلة بهذا القرآن وكان صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارس جبريل هذا القرآن فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ذيه المرسلة قال ورتل القرآن ترتين وأنت تقوم في الليل أو تتلو كتاب الله رتل القرآن تمحل في أدائه حتى يكون أكثر بالتدبر لا تكرم همهما ولا هذرما مثل ما يقول أحد الناس يعني أتد او أغاد أن يخبر بالمسعود بسرعة كراءتي قال لقد قمت البارحة فقرات المفصل في ركعة يقول بالمسعود الصحابة الجليل يقولني الحمد لله بشرك قمت في ركعة واحدة فقرأت بسرعة وهذبت المفصل من سرعة قافلة الناس في ركعة واحدة قال بالمسعود الفقيه الربان العالم قال هذدا كهذ الشعر ونفرا كنفر الدقا يقول شاء الله يقول هذذته كأنك تكرى الشعر يقول أعرف أنك, إنك هذذته هذ الشعر كأنك تلقي قصيدة هذا القرآن محكم هذا القرآن أتى للحياة هذا كلام الله سبحانه وتعالى أتى للتدبر والتعقل أتى لتذلي كلمة كلمه, كلمة آية آية تكف عند أحكامه عند موعظه عند زواجره أتى لتقلب عين البصيرة في مناجم الوحي لتستخرج منه الدر والياقوت أتى لتحيي به قلبك وتنير به ضميرك وتزكي به سيرتك وتبلغه للناس أتى لتقيم عليه منهجك وهذا لاحسن إلا بالترتيل والتدبر وحسن الأداء وعند النساء عن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة الليلة كلها من صلاة العساء إلى الفجر ويردد هذه الآية ويقول سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغذر لهم فإنك أنت العزيز والحكيم وهذا حديث صحيح كان بعض السلف يقرأ قلوه اللحظ ويكررها حتى يصبح حتى أن حد الصحابة لا يحفظ إلا هي فكرر قلوه اللحظ حتى أصبح فكأن الصحابة قال لها فأخبر رسول الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن تعدل ثلث القرآن ثلث القرآن وكاد ابن المبارك عبد الله المحدث الشهير يكرر إذا زلزلت الأرض زلزالها ليلة كاملة وغيره من السلف فهنا يقول ورتل القرآن ترتيلا يعني تمهل في كراءته وتدبر حتى يقول أوعب لقلبك إنا سنلقي عليك قولا ثقيل إذا قمت الليل وتدبرت وتهيات فإن الله سبحانه وتعالى سوف يلقي عليك قولا ثقيل وهو القرآن هذا القرآن قولا ثقيل لما فيه من تبعة الحق ومن وزن الصدق ثم يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يفتتح محمد صلى الله عليه وسلم يفتتح حياته الجديدة ويحمل الآن النور ويبدأ مرحلة الدعوة عليه الصلاة والسلام لكن هذه السورة في الأيام الأولى أيام المشقة أيام الدموع أيام السهر والجهاد أيام المعاناة الشديدة والأسى واللوعة أيام الكرب والخطب في مكة يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلة يعني سوف ننزل عليك القرآن الذي هو القول الثقيل قال بعض المفسرين شاق في احكام على يعني على الناس معناه ليس انه من المشقه التي يعني ترهقهم لكنه يقول أنه انه صعب لا بد ان يؤدى ويسالون عنه وهو من باب أنه يعني أنه يعني انه تكليف لا بد ليس للأمة خيار في اخذه هذا مثل ما ذكروا بعض المعالكين كالسيوطي ولكني أختار القول الآخر أنه قول ثقيل في الحق الذي يحمله وأنه ليس بخفيف وليس بكلام يعني كلام شاعر ولا, ولا بكلام فيلسوف إنه ثقيل للحق الذي يحمله لأنه صدق ولأنه عميق ولأنه أصيل ولأن له أساس وله مبدأ وله يعني تكاليف قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة وهو الوحي الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى أهل رسوله بقيام الليل وبالنوافل وبالذكر هيأ قلبه حتى فلما تصفى صلى الله عليه وسلم وأصبح مستعدا أخذ الوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلة ناشئة الليل هي القيام بعد النوم إذا أنشأت قياما بعد اللوم فهذه أشد مواطع للسم والقلب أشد وطأا وأقوم مقيلة ويعني أقوم للقراءة التي تسمعها وأكثر سماعا وتدبرا للقرآن الذي تقرأه فعندها تيتواطع القلب مع السمع لأن في الليل صفاء ذهني وفي الليل قطع المشاغل خاصة لمن نام في الليل مبكرا ثم ارتاح جسمه وذهنه ثم قام يصلي حينها تنتهي المشاغل التي كانت في النهار والتشويش الذي يحصل له في سائر اليوم ينتهي بهذا النوم ثم يقومه مرتاح هذا يعرف أهل الذين يقومون الليل والذين عندهم مناجاة خاصة مع رب العالمين والذين يحيصون على تلك الساعة الفاضلة في السحر في الثلث الأخير يوم يتنزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فرطية هل من استغفر فأغفر له هل من داع فأجيبه فهذه أجمل الأوقات في المناجاة وفي الصلاة وفي الذكر وفي الدعاء وهذه ساعة السحر بالأسحار هم يستغفرون والمستغفرون بالأسحار فهنا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلة وأكثر تدبرا لهذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى ثم يخبر الله سبحانه وتعالى رسوله قال إن لك في النهار سبحا طويلة الليل جعله للعبادة وللذكر والاستدبر أما النهار فإنه طويل سبح طويل يعني وقت طويل تستطيع يعني تدعو فيه وأن تقضي المكاسب الدنيوية حتى تطلب الرزق فيه وأن يعني تؤدي وظيفة ما وأن تنتج في النهار وأن تقدم عملا أو صناعة أو مهنة أو حرفة أو أتكسب على عائلتك فالنهار صبح طويل فضل من الله سبحانه وتعالى ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ما ينام إلا قليلا من الليل فتقول له زوجته عاتك يا أمير المؤمنين لا بالنهار تنام ولا بالليل قال لو نمت النهار لضاعة رعيتي ولو ننت الليل لضاعة نفسي فكان ينام كالطائر الحذر ينام فإذا ثم يستيقب خائفا وجلا ويصلي ما تيسر عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه وأشد غابا إذا ناد الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه فهنا قال إن لك في النهار سبحا طويل وقتا طويلا فيه, فيه مجال إلى يعني تقدم عملا نافعا ودعوة ورشدا ومعروفا وإيصال جميل إلى الآخرين فهنا يقول إنك يعني فهم أو فهم بعض المفسرين أن في مدلولات الآية اجعل النهار للمكاسب وللمعاش وللناس واجعل الليلة انفرادا مع ربك تناجيه وتدعوه وهذا الذي يفعله كان يفعل الأخيار والأبرار في السلف فإنهم كانوا يجعلون الليلة للقيام والعبادة والتهجد وكانهم في تلك الفترة يحرصون على ليلهم ونهارهم على ليلهم ونهارهم لم يكن عندهم وقت للسهر مع يعني الحراف واللغو واللهو كانت كان هناك جدية في حياتهم وكانهم هم مكلفون برسالة مع رسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يعلمون أنهم مرسحون لقيادة العالم وكانوا يدرون حق الدراية أنهم مؤهلون بمهمة جديدة مع فجر جديد قد دلفوا به إلى العالم فكانوا هم, هم قادة الركب وقادة القافلة في هذا الفجر الجديد في إصال الرسالة مع رسول عليه الصلاة والسلام حتى أنه صلى الله عليه وسلم يجعلهم هم مرشحون معه حتى يقول, يقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فكانهم مبعثون ببعثته عليه الصلاة والسلام لأنهم يحملون نفس الرسالة ونفس المبدأ وينوبون عنه عليه الصلاة والسلام في الأقاليم وفي البلدان فكانوا يرون أن في حياتهم أنه لا بد أن تكون حياتهم وقف لهذه الرسالة والفجر الجديد وأنا أقول لكل مسلم ومسلمة بالله عليك إذا ما كانت حياتك لله وليلك لله ونهارك لله فأي عبد أن تريد أن تكون وأي حياة تريد أن تقضيها وأي هدف تريد أن, أن تصل إليه قل إن صلاتي ونسكي ومحياني وماتي لله رب العالمين فلابد أن توجه هذه الطاقة وهذا الوقت وهذا الزمان تصرفه في طاعة الله عز وجل ثم قال سبحان الرسول صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلة واذكر اسم ربك اسم ربك أكثر من ذكر المولى سبحانه وتعالى وهنا يأتي الذكر وهو الزاد الأعظم والأجل والأشمل بالمناسبة كان زاده صلى الله عليه وسلم في الطريقة وهو يشق الدنيا بالفجر جديد كان الذكر فكان أكثر العالمين ذكرا لربه كلامه كان ذكرا عليه الصلاة والسلام صلاته تلاوته قيامه مواعظه دروسه عليه الصلاة والسلام إرشاداته بنومه وإقبته وكل تصرف من تصرفاتي لدرجة أن أحكامه وفتاويه صلى الله عليه وسلم كانت ذكرا لله فكان يذكر الله كما تقول عيسى في الصيحة على كل أحيانه كان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه وكان لا يفتأ ويذكره ربه أبدا دائما في حله وترحاله وسلمه وحربه ورضاه وغضبه وكذلك من يكون أجر أكثر ذكرا منه منه أجر هو الذي علمنا الذكر أصلا كل ذاكر في العالم للرسول الله عليه وسلم مثل أجر هذا الذاكر لأنه هو الذي قادنا وعلمنا ووجهنا عليه الصلاة والسلام وكان يقول سبق المفردون كما فسح مسلم الذاكر الله كثير والذاكرات ويقول لأحد الصحابة لا يزال سانك رطما من ذكر الله فهنا يعلمه ربه بالزاد حتى لما أرسل الله موسى وفرعون في فجرهم الجديد في يقول ولا تنيا في ذكري لا تضعفا في ذكري فكان يذكر الله كثيرا وحتى موسى لما طلب من ربي أن يزوده وأن يقويه بهارون قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا يقول يا ربي عاوني وساعدني بهارون حتى يساعدني حتى في الذكر ويساعدني في التسبيح لأن التسبيح الاثنين أكثر من الواحد والاثنين يعين بعضهم أحدهم الآخر فهنا جاء زاد الرسول صلى الله عليه وسلم فالله يقول واذكر اسم ربك هذا الاسم المشرف المعظم الذي هو الله اذكره بهارون بالأذكار الشرعية من التسبيح والتحميد والتكبير والتحليل والاستغفار والحوقلة ونحو ذلك يعني بالذكر الشرعي يا إخوة لا يجوز بالذكر البدعي حتى لا يجوز بالاسم المجرد الله الله الله الذي يفعله بعض الطوائف هذا لم يرد فيه لفظ ذكر رسول الله عليه وسلم كما علمنا علمنا صلى الله عليه وسلم من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريكنا له الملك ولم الحمد وهو على كل شيء قدير علمنا يقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا حول لا قوة إلا بالله استغفر الله بمشتقات الاستغفار والصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأذكار الشرعية اتبعوا ولا تبتدعوا من عمل العمل ليس عليه أمرنا فهو رد بل قرأت أن بعض الطواف يقول تنادي بالضمير المجرد فتقول هو هو لأنه الله يعني نشير إلى الله وهذا خف لكم وهذا ليس بصعب وش هو هو؟ بعضهم بس باللفظة المجرد الله الله أنا أدري أن اسمه العظم والله الله سبحانه وتعالى جل في علاه لكن الذكر الشرعي الذي علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم هو ما قلت لكم التسبيح هذه الكلمات المباركات كما في عند التلمذي لما عرج بالرسول الله عليه وسلم وصل إلى السماء السابع إلى إبراهيم قال أقري أمتك من السلام عليه وعلى النبينا وسائل الأنبياء الصلاة والسلام وأخبرهم أن الجنة تقيعان وأن عذبة المطيبة تربة وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله لله والله أكبر هذه الكلمات الشرعية قصدي فكان زاده صلى الله عليه وسلم الذكر وكان أكثر الناس ذكرا لربه وكان يفضل صلى الله عليه وسلم الذكر على سئر العمل حتى أنه اجمع بين العلماء أن أفضل عمل بعد الفرائه ذكره سبحانه وتعالى ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صحانه ألا أدبئكم بخير أعمالكم وأزكاه عند مريككم وخير لكم من انفاق الذهب والولك وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا عناقهم عناك ويضربوا عناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله فبالمناسبة إذا أردت عمل يكفيك يعني من سائر العمال النوافل يجمع لك كل عمل حتى صح الألباني حديث منعياه الليلة نقومه والمال أن ينفقه والعدوى أن يكابده فعلم سبحان الله بحمده وفي بعض الأفضل سبحان الله والحمد لله ولا يزال الله والله أكبر فأنا أرشدكم للذكر فاذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك وعند في الطائرة في السيارة في المكتب في الطريق فتكون أسبك الناس وتكون أعبد الناس ورأيت في بعض الآثار أن موسى عليه السلام يقول يا ربي من أحب الناس إليك؟ قال يا موسى حب الناس إلي أكثرهم لي ذكرا فهنا قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتينا يقول انت انقطع إلى ربك انقطاعا تاما كن عبدا له مخلصا صادقا توجه ليه توجها صحيحا وأنت إذا انقطعت إلى الله كفاك ما سواه ترى ما ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يعز والله ولا يغني إلا هو لا يفرد بالله إلا إذا أردت المجد والسودة أطلبهم عند الواحد الأحد وإذا أردت العز وجدته عند الله حتى بالمناسبة يقول أحدهم من وجد ما وجد من فقد الله ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله وفي بعض كلماتهم يقول إذا خفت الله اذا, إذا كان الله معك فمن تخاف واذا كان الله ضدك فمن ترجو إذا كان الله معك سبحانه وتعالى فلا تخف احد اصلا منو كان الله يحاربك اعوذ بالله من ذلك فمن ترجو انصره غير الله سبحانه وتعالى فهنا قال وثبت الالهي تبسيلا انقطاع الى انقطاع تاما وهذا نهاية العبودية أن تنقطع بقلبك بدعائك بإخلاصك ومن يعرف حقيقة الناس يعرف أنهم لا ينفعون والله ولا يضرون وأنتم مر بكثير منكم بالقربات والأزمات بالله من الذي شاف مريضكم من الذي عافاكم من الذي أطلق أسيركم من الحبس من الذي رزقكم من الذي يعني هداكم من الذي أعطاكم الذرية إنه الله وحده سبحانه وتعالى فبالمناسبة أدعو جميع المسلمين إذا تمثل هذه الآية في الفجر الجديد وهي الانقطاع إلى الله الانقطاع التام وأن يوحدوا دعاءهم وعبادتهم وإخلاصهم وتوحيدهم لله رب العالمين إذا سألت في الحديث الصحيح إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لا ترجون إلا الله ولا تخافون إلا من الله ولا توجهون بأعمالكم إلا إلى الله وإن بالمناسبة أشد الأسف ان في العالم الإسلامي مناطق وعنال وجهات لا زالوا الآن يتوجهون إلى قبور ما يسمى الأولياء يطلبون منهم البركة يدعون من دون الله يأتون إلى قبر ولي قد يكون عالم خير وصادق فيقولون أعطنا وأكشف بلوانا يا سيدي فلان وارحمنا وارحم وشاف مريضي وارد الذرية وارد أن تنجح ابني وبنتي في الدراسة أعوذ بالله هذا الشرك بالقبور. هذا أتى صلى الله عليه وسلم هذا أتى للنهي عنه في صح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي هجاج الأسدي أنا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال بنا قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويتا ولا صورة إلا طمستا البعث الله عليه وسلم بالتوحيد ومن وتبتل إليه تبتيله هذا في فجر الجديد في الأيام الأولى يعني من أمور العقيدة أن تنقطع إلى الله لا ترجو إلا الله عز وجل لا يشافئ إلا هو أسف على من يذهب سواء هذا قبر الولي أو قبر عدو أو قبر مبتدع أو قبر صالح أو دفن في مثلا عالم أو مجدد أو مصلح يا أخي إنما مقابر تذهب الميز كما يقول العلماء هو بحاجة للدعاء ليس لا ينفع الحي بل هو بحاجة إلى دعاء الحي فإذا يعني ذهبت المقبرة المقبرة المسلمين سلم عليهم بالسلام الذي يخبره الله عليه السلام, السلام عليكم داركم مؤمنين وإن شاء, وإن شاء الله بكم لاحقون يرحموا الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين لكنك ما تذهب إلى المقبرة حتى تريد من الذرية أو الصلاح أو تريد منها الرزق أو تريد من المعافاة والشفاة هذا يا إخوة شرك وهذا انحراف عن منهج الله وهذا خطأ شنيع وهذا ظلال مبين فتبتلوا إلى الله وانقطعوا إليه من رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو فاتخله وكيما هذا رب المشرك والمغرب ورد رب المشرك الشمس ومغرب ورد رب المشركين ورب المغربين قال الشمس والقمر ورب المشارك والمغارب وهي مشارك الشمس والقمر والنجوم والكواكب ومغارب هذه جميعا هنا يقول سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في مكة في الأيام الأولى في العهد المكي رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا يقول ربك هذا الذي أرسلك برسالة هو رب المشرك والمغرب له من المشرك إلى المغرب وما بينهما هو الحاكم المدبر المتصرف سبحانه وتعالى لا إله إلا هو فهو رب خالق وهو إله هنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لا إله إلا هو لا تعبد إلا إياه ووحد العبادة له وادع إلى توحيده وهي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كل نبي تقول عبد الله ما لكم من إله غيره قال فاتخذه وكيلا أن يتولى أمورك ووكله كل شأن من شؤونك واعتمد عليه فإنه نعم المولى ونعم النصير وهو حسبك وكافيك ومن اعتمد على الله وتوكل على الله كفاه وتولاه ونصره وجعل العاقبة له ولهذا هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد غيره وأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى ولذلك يقول ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل هي الكلمة التي قالها إبراهيم لما ألقي في النار فجعلها الله بردا وسلاما وحسبنا الله ونعم الوكيل قالها الرسول الله عليه وسلم في أحد وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فلما اعتمدوا عن الله وفوضوا الأمر إليه كانت النتيجة قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا من تسلهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو عظيم فهنا تربية الرسول الله عليه وسلم في المعتقد منها تفويض إلى الله الانقطاع له التبتل تبتلا كثرة الذكر قيام الليل توكل عليه في هذه السورة فهي سورة المدثر فيها نذارة للآخرين وصورة المزمل فيها تربية روحية لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام من التوكل تفوض الأمر إلى الله والانقطاع إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى وكثرة ذكره وتلاوة كتابه وتدبر آياته وقيام الليل هذه تربية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم سوف يفيض بهذه العبادات على العالم كما يقول شوقي المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء ويقول بوصيري يقول فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديمي. فهو الذي بدأ بالصلاح صلى الله عليه وسلم وهو الإمام المعتبر عليه الصلاة والسلام وكل من كسب صلاحا من دعوته سواء في, في, في الإدارة أو في السياسة أو في الفقه أو في الحديث أو في التعليم أو في العبادة أو في الزهد فإنما أخذوا جزءا من حياته صلى عليه وسلم أو جزءا من الخير الذي بعث به عليه الصلاة والسلام قال واصبر على ما يقولون هذا في الأهد المكي وهذا في أيام الرسالة فإنه بحاجة صلى عليه وسلم إلى صبر ودليل وعلى ما يقولون دليل على أنهم يقولون إفكا وزورا دليل على أنهم واجهوه بأبشع الكلمات وهذا الذي حصل وقد سجل القرآن والحمد لله يا أخوان ترى شريعتنا مكشوفة وواضحة ترى ما عندنا شيء نخبه ولا ندسه ترى سيرة الرسول الله عليه وسلم مثل الشمس صحيفة بيضاء حتى الكلام الذي يقي في الرسول الله عليه وسلم مسجل في القرآن يعني قالوا شاعر جابه القرآن قالوا كاذب أتى به القرآن لأنه في صفاء في هضوح في صدق في, في, في جلية من الأمر كل ما قالوا من الكلام سجلوا القرآن حتى وضد ضد الرسول الله عليه السلام قالوا مثلا كاهن أتاب القرآن قالوا أنك يقول أنك كاهن وشاعر وساحر وكذاب صاله الله عن ذلك لكن يقول أصبر على ما يقولون اصبر على الاستهزاء اصبر على السخريه اصبر على على اللمز والهمز والغمز اصبر على على المكر والكيد الذي واجهوك به لان العاقبه سوف تكون لك باذن الله سوف الفجر على الجديد على رغم انورهم سوف تنتصر باذن الله سوف تكون لك العاقبه وهذا الذي حصل والحمد لله وهذا الذي صار وقد فتح صلى الله عليه وسلم مكه وفتح الجزيره صلى الله وفتح القلوب وفتح الاسماء فتح الابصار وفتحت بسبب دعوتي عليه الصلاه والسلام الجامعات في الدنيا والمنائر والمنابر والمدن وحتى صارت الآن القارات الست تجلجل ب اسم محمد صلى الله عليه وسلم ذهبنا رح... إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى سرق آسيا وإلى المنائر والمراكز الإسلامية والأذان يلعلى في كل مكان ويدوي في كل مدينة وفي كل مجمع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وانتهى الزور والبهتان والأسلام سواء الحجرية والإنسان التي كانت في مكة انتهى أبو لهب انتهى الوليد المغيرة انتهى أبو جهل انتهى أمية بن خلف ذهبوا في مزبلة التاريخ ذهبوا في سلة المهتم... المهملات ذهبوا إلى الهاوية ذهبوا إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي وبقي اسم محمد صلى الله عليه وسلم يملأ الزمان ويملأ المكان بقي اسمه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر تمتلئ العيون بالدموع والقلوب بالمحبة وتمتلئ الصدور بالانشراح والفرح وأصبح عليه الصلاة والسلام يفدا يفدى بالأرواح يفدى بالأبناء يفدى بالعيون يفدى بالمهج فديناه بأرواحنا فديناه بدمائنا فديناه بابنائنا فديناه بأموالنا فديناه بكل ما نملك إين يذهب ويعيب عنا هو في أسماعنا هو في أبصالنا هو في ضمائلنا بأبيه أمي صلى الله عليه هو في جنح في كل خافة من قلب كل مسلم ومسلمة فهذا هو المجد وهذا الشرف وهذا العاقبة فالله أعلم يقول لرسول صلى الله عليه وسلم في بدايات فجره الجديد ودعوة واصبر على ما يقولون نعلم أنهم يقولون كلام سيء محرق كما يقول متنبي والعار مضاض وليس بخائف من حتفهم الخاف مما فيلا يعني نعرف أنهم يقولون كلام مؤذي ولقد نعلم يقول في الاية الاخرى ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقول قل واننا ندري انه يضيق صدرك فتاه يهتك قلق وهم غم بكلامهم الموجع بكلامهم الذي يعني في وخز وفي طعن وفي اساءه متعمدة وفي وفي ضرر مدروس وفي وفي أذية قاتلهم الله نعلم ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ما هو العلاج قل والله ان ندري يضيق صدرك والله ان ندري ما تحتثم والله اننا نعلم ما تحتثم والله ان نعلم انك والله إن نعلم انك تحزن لك ما هو العلاج فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين عليك بعلاج التسبيح عد الى الله سبحانه وتعالى عليك بالذكر عليك بتلاوه القران هذا حل وأنا أقدم هذا الحل كل مسلم الآن إذا ضاقت صدرك عليك بالتسبح سبح بحمد ربك يقول لأحد الفضلاء أنا إذا ضاقت به الضوائق سواء مع الأهل أو الجيران أو مشكلة اجتماعية أو أزمة اقتصادية آتي في طرف البيت وأبقى سبح سبح وبعد فترة ينزل الله عليه السكين والهدو يجربوا يا أخوان ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يقول سبحانه لرسولي عليه الصلاة والسلام يقول الله إنا نعلم أنه يضيق صدرك ولجيك كلمات مو يعني مؤذية مزلزلة مرعبة كذا ويضيق صدرك لهذا الأمر ماذا, ماذا تفعل تسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يتيك الكنين يتيك اليقين تزود بالنوافل تسبح اذكر الله وتأتيك السكينة بذن الله ويأتيك الهدوء وتنزل عليك الرحمات بذن الله البركات ولكن نعلم أنه يضيق صدرك, يضيق صدرك بما يقولون وهذا هذا الذي وقع له سبح ربه لكنه لما سبح ربه والتجأ إلى مولاه أخلف الله عليه بأن شرح الصدر حتى قال له ربه ألم نشرح لك صدرك الآيات قال واصبر على ما يقولون ألم يقول من سخرع لا تواجه لا تواجه الأذى انتذا إذا نظموا فيك حوجاء من الهجاء لا تعرض بقصيدة اسكت وحلو اصفح اصبر سمعت كلمة نابية اصبر سمعت أذية تحمل ادفع بالتي أحسن هذا هو منهج النبوة في القرآن صبر جميل وصفح جميل وهجر جميل صبر جميل لا أذية فيه صبح صفح جميل لا عتب فيه حجر جميل لا, لا, يعني لا انتصار ولا انتقام فيه هجر جميل صفح جميل صبر جميل قال اصبر على ما يقول لم يقول انتقم هذا منهج الدنيا منهج المنحارفين عن الشريعة والسنة انتقمون لكن منهج اهل الفضل يعفون وهذا موجود عند اهل الكرم حتى في الجاهلية يتمادحون بمن يعفو ومن يسامح ومن يتجاوز حتى يقول حاتم الطائي قبل, قبل الإسلام قبل الفجر الجديد طبعا قال وكلمتي حاسد من غير جرم كلمة يعني تجر وكلمتي حاسد من غير جرم سمعت فقل مري فانفذيني وعابوها علي ولم تعبني ولم يندالها أبدا جبيني يقول والله ذولي بالكلمات لكني مررتها ومشيتها وتركت وهو في الجاهلية فكيف بالإسلام؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يصبر على ما يقولون هم يقولون كل أذية في الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كل شنيعة وكل إساءة فأصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا لا تؤذين يعني يعرض عنهم تركهم على جنب امش أنت في المشروع الذي بعثت من أجله أنت الآن تخرج العالم من الظلمات إلى النور أنت مهمتك كبيرة وعظيمة ولك رسالة لا تشتغل بهؤلاء الخفافيش الذين لا يخرجون لا يبرزونها في الظلام أنت أعظم وأنت لك العاقبة بإذن الله, بإذن الله بإذن الله وحده وأنت سوف تنتصر وأنت سوف تحقق بإذن الله سوف تحقق ما بعثك الله به من التوحيد في الأرض وسوف تستقيم رسالتك فلا تشاغل لا تضيع وقتك فالرد على هؤلاء السفاء يعني كل ما تكلم سفيه ترد عليه بكريمة وكل ما هجاك شاعر ترد بقصيدة أظني يضيع عمرك وقتك أنت, أنت لست مهيئ لهذا الأمر أنت لست مكلف بالرد على السفهاء أنت عليك أن تخاطب العقلاء وترب الحكماء وتخرج العلماء وتخرج الناس من الظلمات إلى النور قال وهجرهم هجرا جميلا إن أعظم تربية للسفيه أن تهجره وأن لا ترد عليه وأن لا تدخل معه في عراك إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت يعرض تماما عنه حتى يقول المتنبي لو, أن لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بكنطاري وفي بعض ألفاظ البيت بديناري لا اعرض عن هؤلاء وتركهم وهجرهم لأن المجد لك والثناء لك والعاقبة لك وسوف يستقبلك التاريخ كما يقول محمد اقبال الشاعر الإسلامي الكبير يقول في الدعوة فجر الجديد فجر الرسول الله عليه وسلم فجر الرسالة والمجد مشتاق وأمة أحمد يتهيئ التاريخ لاستقبالها يقول الآن انتظر التاريخ ووقف الدهر والأيام الآن تطالع ما يقدم علينا الوافد أحسن وافد في العالم وحب شخص في المعمورة محمد صلى الله عليه وسلم بمشروعه التجديدي الجديد التنويري على الحق وعلى الصدق وعلى الوحي وهو مشروع لا إله الله محمد رسول الله ومشروع اخراج الناس من الظلمات إلى النور وتوحيد الباري سبحانه وتعالى فأتى صلى الله على حين فترة من الرسل وأتى صلى الله بعد الظلمة شديدة وبعد شرك وانحراف في المعتقدين وفي الأخلاق وفي الآداب وفي السلوك وانتكاس الفطرة أتى فحرر العاقل صلى الله عليه وسلم وصحى المسيرة ونظف القلب من أوضار الشرك وقاد المؤمنين إلى صراط الله المستقيم فهنا قال هجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين وهذا تهديد من الله وعيد لا يعدي كل تركني ومن يكذبني انا يعني معنى ولله المثل الاعلى كما يقول لو قال زعيم ارضي لاحد لاحد افراد رعيتي من عصى اتركوني انا وفلان اتصافى معه معنى هو التهديد انسان قوي وملك وزعيم يقول لأحد من أفراد الرعية تركوني أنا فلان معناهم يسحقه وينحقه فكيف بملك الملوك كيف بالواحد الأحد الواحد القهار يقول وذرني والمكذبين والإنتان لا تستغل بها أولي الذين استهزوك نحن نتولى مكافأتهم وتأديبهم ورزعهم أنت تستغل بإصلاح نفسك من كيام الليل من التوكل من الدعاء من التبتل من قراءة القرآن من التزود بالخيرات والنوافل والدعوه الى الله سبحانه وتعالى في النهار وعم هؤلاء فلا لا تشغل نفسك بهم لا ترد عليهم لا تضيع وقتك في يعني في عراق معهم ابدا مهمتك اعظم وذرني انا سوف اتولى محاسبه هؤلاء المرد الاصنام والاوثان وذرني والمكذبين وللنعمه ومهلهم قليلا أهل النعيم الدنيا والزائل من الثروة والجاه والشهرة الشهرة الخداعة الكذابة التي لم تنبني على حق والثروة التي أخذت من باطل ولم تنفعهم ولم تسلق بهم طرق الحق ومهيلهم قليلة إن أعمارهم قليلة إنهم يعيشون سنوات محدودة إنهم سوف ينتهون إن لهم نهاية مؤقتة إن أيامهم فقط أيام معدودة محسوبة عند الواحد الأحد ولكن المجد والعاكدة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أسأل الله بأنه الواحد الأحد الحي القيوم أن يجمعنا بسيد الخلق في جنات ونهر في مقعد صدقا عند ملك مقتدر أسأل الله أن قلوبنا وصدورنا لسنته وسيرته أسأل الله أن يفقهنا في دينه صلى الله عليه وسلم وأن يهمنا رشدنا ويقين شر أنفسنا وسبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقائم مع الفجر الجديد بالله لو زرت بيت الله يا ثقاتي أو مسجد الشافع المعروف فاخذ فؤادي تجد أطرافه مزعا وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد Oh, oh, oh, oh. شواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادئ